فإذا مدرجيه أطول من لحافة أقبل إليه صاحبه الأول وقال يا أخي أعطني لحافة الذي استعرته مني فشق عليه أن يعطيه لحافة تعالوا نتكلم اليوم عن هم تعيشه الأمة كلا بل يعيشه العالم اليوم مشكلة عالم اليوم في الاقتصاد تعالوا نتكلم اليوم عن هم يعيشه كثير من الناس في بيوتهم يعيشونه في حساباتهم يعيشونه في محافظهم التي في جيوبهم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 ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو في كفنة وقد ودع الدنيا وفارقها فأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا قال أعليه دين, عليه دين تثلث من أحد مالا ولم يرده إليه أعليه دين قالوا نعم يا رسول الله قال كم مقداره قالوا عليه دينا ران وقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم ومضى فنظر الصحابة إليه يا رسول الله هذا ما عبد صنما وليس عليه يعني كفر بالله وما تصلي عليه لماذا يا رسول الله قال عليه دين صلوا على صاحبكم قال قت أبو قتاده رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أدي ناران عليه أنا اللي مسؤول عن هذين أدي نارين أنا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي قتاده ونظر إلى هذه الجنازة فماذا قال عليه الصلاة والسلام نعرف هذا بعد هذا الفاصل القصد <تحدث مكانك يحن الجميع> قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة لما قال يا رسول الله أدي ناران علي فقال له عليه الصلاة والسلام حق الغريم وبرئ منهما الميت بمعنى أنك أنت مسؤول عنها تؤدي حق الغريم الغريم من هو اللي سلفه الفلوس اصلا وبريء منه الميت خلاص انتقلت من ذمه الميت الى ذمتك قال نعم يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام اذا اصلي عليك فجاء صلى عليه ثم انه عليه الصلاه والسلام لقي ابا قتاده بالليل اول ما لقيه قال عليه الصلاه والسلام يا ما سال عن نفسه ولا عن اولاده ولا عن الجهاد ولا عن انتشار الإسلام قال يا ابا قتاده ما فعلت الديناران قال الرسول انما ما الضحى الرجل ما صار له ميس يعني ساعات قليلة يا رسول الله إنما مات الضحى فسكت النباري صلى الله عليه وسلم فلما كان من غد لقيه قال يا أبا قتادة ما فعلت الجيناران قال يا رسول الله سددتهما خلاص أنا دبرت الجيناران وذهبت إلى الغريب وعطيتها إياه وقال عليه الصلاة والسلام الآن برت عليه مرقدة أو قالت إله شوف ياخي سبحان الله كيف يعظم مسألة الدين ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأل رجله قال يا رسول الله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 استعرتها ولم ارجعها ابره تدينها فعلا حقوق العباد ترى لو لو تم التساهل بين الناس بهذا ولم مجا... ما جاءت الشريعه بالتشديد فيه ربما انا آتي واصلح سيارتي عند مثلا محل العجلات والبنشر ويكمل حساب قال والله 25 ريال قلت والله ما معي صرف قرض ااتيك بعدين محطه البنزين عبا سيارتي بنزين وبعدين كمل حساب قال والله الحساب مثلا 30 ريال خلاص ما معي صرف بعدين اعطي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 يعني يوم القيامة أنت ممكن تكون وقعت في خطأ تقول يا ربي سامحني يا ربي خلاص <تصفيق> اغفر لي يوم القيامة فيقول لك الله تعالى غفرت لك أنت ما صليت الفجر مع الجماعة أنت صليت لك اليوم و... وأنت كذا أنت فعلت كذا اللي بيني وبينك يا عبي سامحني لكن لو قالوا واحد من الناس يا ربي أنا استدان مني نصف ريال ولا أعطاني إياها هذه ما فيها مسامحة يقول الله تعالى محاسبه هذا هو اللي مسؤول عن دينك ومالك يرده ليك ولا لا لذلك المشكلة اليوم عند الناس يعني هذا التساهل الشديد الذي أدى بهم إلى أخذ أموال الناس وربما يعني نوع من الحبابة في ذلك يعني بمعنى واحد زوجته مجرسة مثلا واحتاج ذاك اليوم مشروع معين قال والله يا أمو فلان سل فيني فأعطته المال تمثار بينه وبينها مشكلة وبقي المال أيضا أنا أذكر مرة امرأة أرثت إليه تستفي تقول تزوجت شابا وهي بعد يعني وهي أيضا شابا لكنها مدرسة معلمة ويبدو الراسبة كان جيد فبعد فترة قال لها والله يا أمس لاني يعني احنا زوجين وعلى الحلوة والمرة مع بعض <تصفيق> <تصفيق> لازم نقدمها في ضبط نقدمه <تصفيق> <ورقى تصفيق> الوضع أريدك أنك تتسلفين من البنك فلوس لأفتح مشروعا المرأة قالت والله ما يخالف أنت زوجي وبعيالي وكذا نبغى نفتح محروع حتى يصير عندنا فلوس يصير عندنا كذا المرأة يعني تجاوبت معه يقول يا شيخ وتسلف له من بنكين ثلاثمائة ألف ريال تتزدها على قرابة العشر سنوات يعني مسكينة كثرت ظهرها اخذ الفلوس وفتح المشروع بعد شهر ونصف تقريبا صار بينه وبينها مشكلة وطلقها تقول يا شيخ والآن أنا مطلقة ومكسورة ولا أزال أسدد الدين الذي هو يستفيد منه ممن. يعني هذا القهر رح. لو كان الدين بسبب سفرة سافرها هو إياها فرضا نور وانبسطة يعني نقول يعني مشي حالك خلاصة يا كيفت ممن. لكن الكلام يا أخي لما تصير المسألة يعني دين لحقها وهي, وهي حاقدة عليه الآن بسبب هذا الصلاة طيب دعني أسألكم إيش الأشياء اللي تجعل الناس أصلا يتحملون الديون ممكن يكون بسبب المجابات او مراعات الناس أو مثلا يجيك واحد عيب والله انا ما اعزمه على الوليمه الفلانيه او شيء يعني يقولون الناس حقي معلش احسنت يعني احيانا مجارات الناس في هذا اما احيانا بسبب الولائم او بسبب احيانا بعض المقتنيات يعني شخص مثلا دخل عند را مع فلان اخذ الشباب مثلا يعني را مع فلان جواله جوال ثوانه مثلا 2000 ريال وهو جواله اللي معه ما يسوي له لثلاثمين ولا أربعمائة ريال صحيح. وهو ليس عنده من المال ما يستطيع به أن يمد رجله بقدر لحاف فلان صحيح. ما هو لحاف فلان أقوى يا أخي إما أنه موضف إلا أبو تاجر وإلا أمه تاجر يعني الله تعالى لا شيء ولا أعطاه كيه صح. فتجد أنه ربما ذهب واستدان لأجل أن يمد رجله كما يمد فلان رجله فيلحقه دين اليوم سلف واشترى جوال بقرة سلف واشترى قلم ماركة غالي بعدها تسلف وشترى لحلاء غالي ونحو ذلك مجارات الناس احيانا بهذا هذا السبب له مشكال دعني استمع اليك بعد هذا الفاصل ايوال احبه الكرام فابقوا معنا تحجي المكانك يا هل دمية مسافرون من الدمية تساهر الناس اليوم بمثل هذه الديون له اسباب كما ذكرنا من ضمنها مجارات الاخرين وان يمد الانسان رجله اطول منه لهذا، لهذا، اتتجد ان يضطر أنه ما يستطيع ان يشتري لحافا فيذهب يستدين لحافات الناس لأجل ان يمد رجله على حجمها. الناس ربما احيانا يجاروا الناس في شراء الجوالات خاصه النساء اتجد ان تقول بنفسها كيف انا جوالي يعني سعره 300 ريال وفلانه جوالها كذا او كذا، احيانا مجارات في شراء خاصه النساء شراء حقائب معينه وتجد ان تقول يعني هذه حقيبتي ثمنها 5000 ريال وانا ابو 60 ريال ولا 70 ريال كيف؟ فتذهب وتستدين أو يستدين زوجها رحي. يقول عباس رضي الله تعالى عنه رحي. يقول يكون في آخر الزمان أقوام يدخلون النار بسبب أزواجهم وأولادهم قيل له كيف قال إنهم يدعونهم إلى الفقر بكثرة ما يطلبون منهم رحي. قال فلا يستطيعون أن يسددوا حقوق الناس فيعذبون بمعنى انها تبدأ تقول زوجها انت ما عندك فلوس تشتري لي كل النساء يسافر الى مثلا او ربا ويتمشن ولا يسافر عيد انا ظروفي تختلف انا الحمد لله الله اعطاني اخلاق حسنا اعطاني تعامل حسنا لكن ما اعطاني فلوس بينما فلان ربما اعطاها الله تعالى ابتلاها الله في عدد من الامور وربما عنده معاصي وعلاقات باللساء لكن يسافر بزوجته حمد ربك الله ما ابتلاني بذلك تجد انها تضغط عليه حتى يبدأ ربما يستدين المال ويعني يتحمل من الناس أموال لأجل أنك تسافر بها يا أحمد فيه الجانب الثاني للديون الملع البنك طراحة يعني في السطرة الأخيرة يغرونك إغراء هيه. في الدين بقونت ناني. ما عندك مشكلة <تصفيق> يعني؟, يعني يعطونك مغريات مثلا يقول لك لا تدفع مدة سنة مثلا تتسدد الدين او أنك بدون كفية يعني آه. يعطونك مغريات ثانية لما تطيح بالدين كشف امور ثانية تتورط انت فيها احسنت وهذا ايضا مهم احيانا عدم الوضوح من البنك في الشروط التي تكون بينه وبينك واحيانا ربما ليس عدم الوضوح احيانا مغريات تجعلك تغيب عن نفسك ولا تفكر وانا اراها احيانا في بعض الاعلانات في الشوارع يعني خلال عشر دقائق تملك مئتين الف ريال أحيانا. خلال نصف ساعة تملك مئتين الف ريال ثم يلحقك هذا الدين حتى انه لا يبقى مراكب الشيء البنوك وكذلك الب البطاقة الايتمانية صورتها البطاقة هذه الزيزة أحيانا طبعا أنت يكون في حسابك فرضا 10 ألاف ريال وتذهب إلى المحل وتشتري 5 ألاف 6 ألاف تعطي الفيزة مباشرة يخطم الحساب من قيمة المشتريات وتخطم من حسابك طريقة الفيزة أنه إذا ما كان عندك في الحساب فلوس ماذا يفعل شركة الفيزة تسدد عنك, عنك ويستمر هذا التسديد لمدة أربعين يوما ينتظرون أن ينزل فلوس في حسابك إذا ما نزل فلوس يبدون يحسبون عليك نفف ريال أو ريال عن كل يوم زيادة اللي هو الربا مشكلة الذين يتعاملون بالبيضاء أنا لما أدخل إلى محل ويقول لي مثلا زوجتي ولا ابني يا أبوي أنا أريد أني أشتري مثلا لعبة سوني مثلا ولا أشتري كمبيوترتك في فأقول في هذا المحل بكمل الكمبيوتر قال والله بألفين ريال فأقول في نفسي يا والله ما معي ألفين خلنا ننتظر إلى آخر الشهر ينزل الراتب وأشتري فيه قل لي ولدي اشتري بالفيزة اللي معك حسابك فاضي اشتري بالفيزة أه. فأشتري انا بالفيزة الفيزة يسددوني إلى مثلا 20 ألف ريال إلى 15 ألف فيبدأ الشركة فيها في الحقيقة دينتني فسددت هذا الألفين وأخذته بكرة وأخذت نسبة أيضا <تصفيق> بكرة أيضا اشتريت شيء لزوجتي أو اشتريت شيئا لي فلما يكون عندي واحد يسدد عني بالدين مباشرة من غير ما شقة علي أبدأ انا أتساهل بهذا الدين وأتعود عليه ثم أول ما يأتي الراسب إلا شركة الفيزا سحبت الراسب راسبي خمس تلاف ما بقى منه إلا مئتين رجال ويمكن <تصفيق> بالسالب أيضا ثم بعد ذلك تبدأ الدين يتتابع علي حتى ربما لحقني سجن أو لحقني غير ذلك ذهبت مرة للهدي ل... ل... من أعجب ما رأيت. ذهبت مرة الى السجن اللي يلقع هل هالكلام قبل يمكن عشر سنوات اول ما طلعت الجوالات لما كانت الدقيقة بريالين تقريبا ريال خمس ستين يعني كان لما تكلم خمس دقائق عشر ريال تكلم لك عشرين دقيقة أربعين ريال كانوا ضربين نظر و الان سرطين و حقهم رأيت شخص عليه يا جماعة فو... مسجون طبعا عليه فواسير تتوقعون بكمة على ذلك الأيام يعني ذلك الأيام قبل عشر سنوات يعني يعطوني رقم باله شوية يعني.. خمسة كان دبرنا لمحسنين وصدادات ووجدت علي يا جماعة فواثير بأكثر من مليون ريال والله العظيم بأكثر من مليون ريال قلت أنت انت انت مجنون انت تسوي <تصفيق> هذا <تصفيق> ايوه وجه كلامك تكلم لو لو بتكلم بمقدار مليون يخلص الكلام اللي عندي يا. من وين اجيب قال والله كنت احيانا اجر جوال هندي مثلا احسب <تصفيق> على الدقيقه ب ريالين <تصفيق> واخليه يتكلم <تصفيق> وبعدين <تصفيق> ثم راح يطاني هذا الدين يا شيخ لشركه الاتصالات لذلك الحين ولا أزال الى الآن مثوم بسبب ذلك صار لي الان كذا صار راح <تصفيق> اسعمل يسددني او او تسويلي وبينه فالمقصود أن تساهل الناس بهذه جرهم حقيقة إلى مشاكل ورأيت بعض الناس أيضا في السجن قد سجنوا بسبب الفيزة هذه أنهم لم يستطيعوا أن يغطوا وأصبحت تطالبهم بها مرارا بعضهم منع من السطر خارج المملكة بسبب أن عليه دين دي البنك الفلاني ولا البنك الآخر وهذا حقيقة يجر الناس إلى مشاكل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشدد في هذا يقول عليه الصلاة والسلام لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما سرني ان ابي فليله وعندي منه شيء يعني إني أريد اريد اللي احفظ ثم قال إلا شيء ارصده لدي شكرا يعني ما بالدين الدين مشغل بالك يقول إلا شيء احفظ عندي يقول والله عندي دين سوف سوف اسدد الله المجاملات الاشخاص تصل واحد عندك سلف لا أبد ابشر أعطيها السنة رجل حسابك بس أحسن وأصبحت الآن تهلة يعني أصبح الآن تريد النكسات تحول له الفلوش مباشرة مم. أحيانا بالجوال مم. على طول وتدت لحسابك وتحول له الفلوش أو أحيانا أيضا الاستجانة من الآخرين هذا هذا سأذكر لقطتين بناء علي كنامك الأولى تساهلنا أيضا نحن في الاستجابة للآخرين في إعطاءهم أموالنا مم. هذا مشكلة يعني أحيانا بعض الناس وجهه صفيق يعني وجدوي يعني طيب إذا مثلا لفقال عنك بخير خليه يقول بخير حلسة حلسة فلوسي <تصفيق> انا أذكر واحد من الشباب كان ساكن في قرية إحدى القرح وإلى الرياض ومسكين مذبوح يبغي يدبر وظيفة مالقة تيسر له وظيفة في الرياض فجاء ولقى الزوج تفرحان وتجر للشقة صغيرة ورأت بكلها 2700 يعني بالكاد يكفي للشقة هو فأصبح كل ما جاء واحد من جماعته من تلك القرية كل ما جاء الى الرياض دق عليات لا عليكم انا في الرياض يلا عشان لينا تعال تعال عشان لينا الله انا عندي بيتي بالرياض تعال هياتي ويذبح لنا ذبيحه لا ذبيحه بتكلف يعني الرياض كيف. زين بعد يومين ثلاثه اتصل واحد ثاني قال الله انا عندي مراجعه في المستشفى في الرياض قال والله ما تعشى ليله الا اللي عندي ويصرف يا جماعه قيمه الذبائح يعني كاد ان يؤدي الى انقراض الغنم <تصفيق> لا. لا. <تصفيق> لا يصرف يا جماعه من الذبائح في شهريا قرابه 7000 8000 ريال ويتسلف من زملائه لبث على هذا الحال 8 اشهر ثم ترك الوظيفه ورجع الى قريته والله هذا ارحم بي يعني حنا لا يكون عندنا يا جماعه نحن يكون عندنا جراه في مع هذه الأمور النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنها ومن أخذها يريد إتلافها أسلفه الله اللي يقول يريد إتلافها لعب هذه الأموال أسلفه الله ويقول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه, دي ما من مات وعليه دين هذا لما قاله لما كثرت الأموال بعد يعني ما فتحوا خيبر ويروسان عندهم غنائم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 <تصفيق> كيف يتعاملون مع هذه الشركة ومع الدين لكن الوقت ضاق عننا احنا اليوم يا جماعة من اللي جهزنا المقطع اظن عبدالله انت اللي المقطع اليوم حق الإعلام الجديد احنا ندري عن مقطعك هذا اليوم تبت جاي متحمس اليوم <تصفيق> اليومي <تصفيق> جاي احنا كما ذكرنا لكم ايضا حبة عندنا كل يوم يعني مع انتشار اليوم المقاطع بين الناس عبر الإيميلات وعبر الجوالات وغيرها أصبحت بعض المقاطع تنتشر بين الناس فأردنا اليوم أن نضيف لكم وفي كل حلقاتنا نضيف لكم يعني فكرة جديدة نعرض في آخر كل حلقة مقطعا يتكلم عن مما هو منتشر بين الناس وحاول أن نعلق عليه سواء كان هذا المقطع يعني مقطعا حسنا او مقطعا فيه ملاحظة فكونوا معنا في هذا المقطع نشوفها بالله مضبوط ولا لا مع إعلام جديد في مقطع نيسير تحدث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع <تصفيق> تحدث مكانك يا أخي إن الجميع طبعا اللطيف وإن كنت أنا أود أنه كان في فكرة يعني انجبت لنا إن واحد يلعب ولده يعني لكن يلا نمشيها لك كان ولدي حقيقة يكون في شيء من الحركة منت الله سبحانه على الإنسان بالذرية بلا شك أنها يعني فضل من الله عز وجل وكرم عليه يعني سبحان الله اللي يرى الأب كيف يتعامل مع طفله في صغره وكأنه ورده يشمها تاره وينظر إليها تاره ويحملها تاره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 شيء, شيء مؤسف ويدلك فعلا على مثل ما قال النبي عليه الصلاة لما ذكر مرحب. آخر الزمان ذكر قال أن تكون الأمانة مغنما ثم قال وأن يبر صديقه ويعط أباه يصبح بارا بصديقه وعاقا بأبيه وهذا تتكلم عليه الصلاة والسلام شكير تهونه في موضوع الأبد واشترام الأبد تقليل وكذلك ربما أحيانا أصدقاؤهم يعني مم. يدعونهم إلى هذا يزينونه لهم صلى الله سبحانه وتعالى مم. أن نرانا وياكم على برئ ابائنا ووالدينا امين مباركين اينما كنتم نرجو من الدين وباذن الله تعالى لنا حلقه أخرى ان شاء الله تعالى ندخل فيها هذا انتما ايضا يا ولا فالله تعالى يجزيكم خير الجزاء على انصاتكم استماعكم ونعوذ بالله من يعني قهر الدين ومن غلبة الدين وقهر الرجال الى لقاء اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مسافرون ومسافرون على هداه